وَاللَّهُ التَّقُوْهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرُ لَكُم مِنْ ذُنُو بُكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ إِذَا جَعَلْنَاهُ قَالُوا لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا غَضَبًا وَإِنِّي أطهم لتفغرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستو شوسيابهم وأصروا واستكبروا ثم إنني دعوتهم جهارا ثم إنني أعلنت لهم وأسرت لهم السرارا فَإِذَا قُلْتَ اسْتَوْفِرْ رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارها ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقه وجعل القمر فيهن نورا شَمْسًا سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَرْصَدًا لتسلوك منها سبلان في جاجا قال نوح وَبِإِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَتَذَعُوْ مَلَّمْ يَزِذْهُ مَالُهُ وَوَلَدُوْ إلَّا خَسَارَهُ وَمَكَرُوْ مَكْرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَلِهَاتُكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ وَلَا سواعا وَلَا تَذَرُنَّ ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرها وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالها مما خطيئاتهم يقوفا ادخلون نارا سادخلون فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر الارض من الكافرين ديارهم انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبهرا